சோலசிங் விகும் ஜன சின்ன الذين أنوا والله يحب المحسنين والذين اغاظوا لو فائتهم ظلموا ان قصوا وكانوا ோ <information> Hola